يا أيها الذين من لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطن إلا أن تكون تجارة لا بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِنِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا